في مساله وحي فسكت حتى نزل الوحي بات الميراث انظر ايضا الى ما رواه البخاري ايضا عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حرس بالمدينة وهو يتكئ على عسيب يعني على عود جديد من اعواد النخ فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم اسلوا عن الروح وقال بعضهم لا تسالوه لا يسمعكم ما تكرهون فقام اليه فقال يا القاسم حدثنا عن الروح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 وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حتى ان يعني لما طلت المسافة عليه تصور جدار حائط ابي قتادة وكان ابن عمه فسلم عليه فيقول كعب فالله ما رد عليه السلام